وإلى الله ترجع الأمور يورج الليل في النهار ويورج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمين بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلتم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير، وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتأمنوا بربكم.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 من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرءوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم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 باطنه فيه الرحمة باطنه فيه الرحمه وظاهره من صبر العذاب ينادونهم الم لكم معكم قالوا بلى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 والمصدقين والمصدقات واقرض الله قرضا حسنا واقرض الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم اجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم المصدقون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 وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغير ولقد أرسلنا نوح وإبراهيم وجعلنا في ذريته من نبوة وجعلنا في ذريته من نبوة والكتاب فمنهم مهتدون وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على فسرنا برسولنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين تبعوه رأفته ورحمة ورهبانية لبتدعوها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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يعطيكم كبلين من رحمته ويجعل لكم نورا ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم